لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا القصص هذه القصص فيها عبرة لأولي الألباب فيها ذكرى وتذكرة هذه القصص من الوحي الصادق فيها لنا مثلات من أمم قد خلت أفراد عاشوا عبر التاريخ وأحداث مضت نقرأها نحن كي منها العبرة على أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه فكان متآخيين على إيمان هذا وفسق هذا لكن كانت هناك علاقة فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر وهذا جيد أن المؤمن مع العلاقة ينكر ويقول يا هذا أقصر فيقول أي المقصر المذنب العاصي خلني وربي أبعثت علي رقيبا ولا شك أن هذا جواب سيء أن يواجه الآمر معروف النهي عن المنكر بهذا لكن حدث في القصة في ما هو أسوأ من الطرف الآخر قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا فبعت الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا يعني عند الله فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالمة أكنت على ما في يدي قادرة اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني أهلكته الحديث رواه أبو داود وأحمد هو حديث صحيح في بني إسرائيل يوجد عباد وزهاد ويوجد كذلك كفرة وعصاة كثر هذه القصة من أيام بني إسرائيل فيها صديقان متآخيان أحدهما مجتهد والآخر مقصر والمجتهد ينكر والمقصر يرد خلني وربي إلى أن حدث ذلك الموقف الذي جعل العابد يزل زلة عظيمة ولئن كانت معصية الفاثق في تقصير في حق الله وانتهاكه لحدود الله لكنه لم يصل إلى الكفر وهذا العابد وصل إلى درجة شنيعة من الكفر عندما حكم في شيء من اختصاص الله وقال والله لا يغفر الله لك أو لا يغفر الله لك الله الجنة كأنه هو الذي يتحكم في الداخل وفي الجنة من الذي يدخلها ويتألى على الله ويفرض أحكاما الأمر كله لله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما كان لعبد من عباد الله أن يحجر على رب العالمين ولا أن يفرض عليه شيئا ولا أن يقرر هل يغفر الله لفلان أو لا يغفر الله لفلان فتكلم هذا المسكين على عبادته فكلم بكلمة أخسرته دنياه وأخرته قال الله للمتألي أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا اذهب به إلى ومن هنا يا أيها الإخوة والأخوات ندرك جيدا بأن التألي على الله والقول على الله بغير علم التحكم زعم التحكم برحمة الله تحجر عن فلان وتعطى لفلان أن هذا يوبق عمل الإنسان من الكبائر الشديدة أن تقولوا على الله ما نتعلمون من أشنع صور المتعدي أن يتعدى المخلوق على حق الخالق وينصب نفسه حكما يتألى على أحكم الحاكمين ويستدرك على أرحم الراحمين ويصنف البشر كأنه اطلع على الغيب واتخذ عند الرحمن عهد وعنده دخول الجنة ودخول النار لا يجوز أن نقحم أنفسنا أبدا في شيء بين الله وعباده وهو من خصائص الله ولا أن نصب أنفسنا حكاما على عباد الله ونحدد مصائرهم فكل من مات لا يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا يجوز لأحد أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار إلا من شهد له الشرع بالنار والجنة ففرعون شهد الشرع لأنه في النار إبليس شهد الشرع أنه في النار أبو جهل شهد الشرع أنه في النار وقارون هامان وفلان وفلان وهناك من شهد الشرع لهم بأنهم في الجنة كالعشر المبشرين في الجنة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك رواه مسلم قال ابن الجوزي هذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون فهو الحاكم المتصرف يحكو ما يشاء ويفعل ما يريد مصار العباد بيده لا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل له الخلق والأمر وهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة فلا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو العقاب لشخص إلا إذا حكم الشرع بذلك وجاء في الكتاب السنة أن هذا معذب وهذا ناجم لأنه أيها الأخوات لا أحد يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده لا أستطيع أن أقرر أنا ولا أنت من في الجنة ومن في النار ويجب أن نحذر جدا من أن نخطئ في مسائل الكفر والشرك والعاصي ربما يختم له بخاتمة خير ربما يتوب الله عليه قبل أن يموت وقد يكون بينه بين وبين الله طاعات نحن لا نعلمها والله عز وجل يغفر له بها و القصة فيها فوائد كثيرة منها أن الأمر المعروف أنه عن المنكر لا بد منه ولم يخطئ العابد في نهيه عن المنكر بل أصاب لكنه أخطأ الخطأ الشنيع بعد ذلك في الحكم لا بد أن نأمر بالمعروف أنه عن المنكر ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكر ربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فمن الناس من هو جاهل يحتاج إلى تعليم فنعلم بالحكمة نبدأ معه بالقواعد والأصول قبل التفاصيل والدقائق نبدأ معه ببناء قواعد الإيمان والعقيدة في نفسه قبل الدخول في الأحكام التفصيلية نبدأ معه بالأسلوب الميسر السهل ومن الناس من يعلم لكن عنده معصية يحتاج إلى موعظة فنعظه وعظا حسنا ليس تقريعا وتوديخا دائما فيه تهديد وعيد وفيه ترغيب وكذلك تشجيع وهناك من الناس من عنده شبهات تحتاج لإزالة فنحن سنرد وهو سيرد ولذلك تكون عملية مجادلة بالتي هي أحسن وهذه الآية تعم المدعوين سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار ومن الحكمة الدعوة بالرفق والليم فإن قاد بها وإلا انتقلنا إلى ما هو أشد ولذلك فرعون بدأ موسى معه بالقول اللين فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى لما أصر عاند كابر رد الحق وجلب السحر وحاول وقال له في النهاية موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورة يعني هالك اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالرفق واللين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب من من حولك وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالأسلوب الحسن في الدعوة له أثر على المدعو والداعي الناجح هي لين رفيق يعامل العصاة معاملة الطبيب الحاني على مرضاه فيدخل إلى قلوبهم وينتزع منهم أوصابهم ويجب على الآخر المعروف أنه على المنكر أن يكون قصده الانتصاب نفسه أو الانتقام والتشفي بل يكون مثل الطبيب كما قلنا الذي يعامل المريض ويحاول أن يداويه مشفقا عليه وقد روت كثب التاريخ أن عالما رأى أناسا في سفينة نزلت من دجلة وهم يصفقون ويضحكون ويغنون وعندهم مزامير وأعواد فقال أحد الناس يا شيخ ادعو على هؤلاء أن يغرق الله سفينتهم فالتفت الشيخ العاقل الفطن إلى القبلة فقال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الآخرة في جدتك يعني إذدهم كي يضحكوا في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله ادعو على المشركين قال اني لم أبعث لعانا وانما بعثت رحمة فواه مسلم ولذلك لو ان العاصي رد على المنكر عليه ردا سيئا فانه لينبغي ان لا تحمل المنكر الداعية الرغبة في الانتقام الشخصي على أن يرد عليه رد الغير شرعي وعليه أن يتحفظ عند إنكاره للمنكر من الكلام الذي يكون وباله على صاحبه لأن بعض الناس قد يحمله الحماس أن يتكلم على العصاوى المخالفين بكلام فيه سب وشتم ولعب ومن فوائد القصة بيان خطر اللسان وأنه قد يزل في كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة فهذا الرجل تكلم بالكلمة من سخط الله لم يلقي لها بالا هوى بها في جهنم ما معنى لا يلقي لها بالا كما جاء في حديث البخاري يعني لا يتأمنها بخاطره ولا يتفكر في عقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا وصحيح مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم ومن العجب أن كثيرا من الناس يسهل عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرم والظلم والزنا والسلقة وشرب الخمر ويصعب عليه التحفظ من حركة بسان حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار فهذا العابد قد عبد الله ما شاء يعبده قد أحبطت عمله كلمة واحدة قال النووي رحمه الله وهذا كله حث على حفظ اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وينبغي من أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظارت مصلحته تكلم وإلا أمسك فإذا لابد من التفكير ولابد من العلم هل الكلمة التي سنقولها صحيحة شرعا أم لا دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو أي أبو بكر يجبذ لسانه فقال له عمر ماه قفر الله لك فقال أبي بكر إن هذا أورد الموارد. من فوائد القصة بيان خطورة العجب وأنه يؤدي بصاحبي إلى المهالك وهذا الرجل كان عمله قد أدى إلى نوع من العجب جعله يحكم على الناس ويقرر المصائر بزعمه ويخبر أن الله لا يغفر لفلان بالقسم والله لا يغفر لذلك الرجل والعجب في احساس بتميز النفس على الآخرين وافتخار وفرح بأحوالها ونحو ذلك والمرء قد يعمل طاعة فيستعظمها في نفسه ويرى أنه قدم شيئا كبيرا يستحق أن يشكر عليه ويثنى عليه ثم يتطور الأمر فيزداد غرورا حتى يدل على الله بعمله وكأنه صاحب فضل وربما اذر عباد الله الآخرين وأنهم لا يعملون شيئا ويرى نفسه خيرا منهم وهذا أس البلاء ومكمل الداء فما هي نظرتنا إلى من ابتلي بالمعصية هل هي نظرة تعالي فوقية لا ليس كذلك هي نظرة شفقة ورحمة أن هذا العاصي سيحرق نفسه بالنار فلابد أن ننقذه وليس أننا سننجو وهو هارك ونحن أهل الجنة وهو في النار هذا لا يجوز ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهلكات فقال شح مطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه رواه البيق وحديث حسن رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوجبت عجبا واستكبار. يعني بعض العصات من غير المتمردين والمعاندين يعني عنده شهوة ونفسه ضعفة وارتكب معصية نظر إلى المرأة الأجنبية نظر في صورة محرمة لكنه في نفسه يعتقد أنها معصية وهو نادم فربما يؤدي وقوع في المعصية إلى توبة معاكسة ورجوع إلى الله وآخر عمل طاعات كثيرة جعلته يشعر بالزهو والفخر وأنه عمل بشيء لم يأتي به الأوائل وأن له عند الله منزل عظيمة فهذا ربما يؤدي عجبه بنفسه إلى الانزلاق في جهنم ويحتمل أن يكون التعيير بالذنب أعظم إثما من الذنب نفسه لأن التعيير فيه نوع استعلاء واغترار وتكبر على من فعل الذنب إذن تزكية النفس والمناداء عليها بالبراءة من الذنب وأنت تزدري أخاك المذنب قد يكون عنده انكسار بسبب ذنبه يحدث له ذلة وخضوعا ويقف بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب وهذا الموقف قد يشفع له عند الله وأنت صاحب الطاعة الذي ترى أنك قد عملت وبلغت وتعتد بعملك وتمن على الله وتحتقر خلقه ما عندك مثل هذا الموقف ما عندك انكسار ولذلك قد ينجيه ويحبط عمل هذا الذي يمن يسميه العلماء المدل يعني المنان المفتخر ويقولون ما أقرب العاصي المنكسر من رحمة الله وما أقرب المدل هذا من مقد الله وذنب تذل به عند ربك خير من طاعة تدل وتفتخر بها عليه وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما للليل وتصبح معجما بعملك لأن المعجب لا يأخذ له عمل وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المدلين الذين رفعون أصواتهم ولعل الله أثقى العاصي بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك يا أيها العامل بالطاعة لكن مستكبر وترى لنفسك المنزلة الكبيرة بها وبعض الذين يدخلون في التدين ربما يصاب بشيء من هذا فيتعالى على أبيه وأمه وأخوانه وانظر لهم بنظرة الدون وعملوا بالجفاء والغرضة والتعالي وإنهم فسقت المجرمون لا يستحقون عناية ولا نطفا ولا ابتسامة ولا لينا ولا رفقا ولذلك لا بد أن ننتبه هذه قضية من السيئات التي تحبط الذنوب طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا والأعمال بالخواتيم رب رجل يعمل ويعمل يعمل يعمل أهل الجنة ثم يختم له وفيدخل النار على أننا أيها الأخوة لن ننسى في النهاية أن نذكر بخطر الذنب وسوء المعصية ذاك العاصي كان مستحقا للعذب لكن الله ادخله برحمته الجنة لكن من جهة العمل نفسه هو يستحق به دخول النار ولا يمكن للعاصي أن يتكل على رحمة الله ويقول لي أنا يعني عندي انكسار وسوف أدخل الجنة لا لأن هذا استهتار بالمعصية وهذا نوع من الاتكال المذموم ولذلك الذنوب خطيرة وإياكم محقرات الذنوب التي تجتمع على الرجل فتهلكه ويراها صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وفي النهاية يحتلق بها الذنوب خطيرة المعصية خطيرة والعاصي إذا أنكر عليه صاحب الدين يجب أن يقبل ويذعن ويرعوي ويتوب ويتذكر ولا يجوز أن يجيب يقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا ما لك دخل ما لك شغل لا ليس في القصة ثناء على رد العاصي لكن قصة فيها إثبات أن الله ممكن يسامح العاصي ويدخل الجنة في هذه جنة ويدخل فيها من يشاء ثم الله حكم أنه لا يدخل الجنة مشركا وكافرا فلو كان هذا العاصي وصل الكفر والشرك لا يمكن يدخل الجنة لأن حكم بذلك لكن ما هو أقل من الكفر والشرك تحت المشيئة افتحق دخول النار ثم قد يدخله وقد لا يدخله لكن المعاصي هذه أسباب لدخول النار العاصي مستحق للعذاب العاصي الآن تحت الخطر فمن الذي يرضى أن يعيش تحت الخطر ويقول أنا يعني أفعل المعاصي ولكن رحمة ربي لعلها تنجيني ويستمر في المعصية هل هذا صحيح؟ لا يمكن بل هذه أسباب دخول النار هذه أسباب دخول جهنم المعاصي فيجب التوبة منها والحذر وكون عندنا هذه القصة التي فيها أن الله سامح عاصيا لا يعني أن الله سيسامح كل العصات لا بل جاءت أحاديث تدل على أن هناك ناسا يخرجون من النار بعدما احترقوا صاروا فحما لماذا؟ لأنهم من الموحدين لكن عندهم معاصي كثيرة جدا ولذلك احترقوا حتى صاروا فحما فهل أحد منا يرضى أن يبقى في المعاصي ويقول أنا موحد والمعاصي هذه يعني ربما ننجوى طيب وهذه أحاديث تدل على أن الله يدخل النار قوم بسبب المعاصي ثم يخرجون بالشفاعات ويخرجون بعد ذلك برحمة من الله لكن بعد ما نالهم من العذاب ما نالهم ما أخبرنا عن دخول زنات النار النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في التنور في البرزخ وناس يعذبون بسبب الكذب وناس يعذبون بسبب عدم قيام صلاة الفجر وناس يعذبون بسبب الربا ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة ألم يثبت أنها دخلت النار؟ إذن هل يصح بعد ذلك أن نقول انا العاصي أحسن من ذاك العابد الله؟ لا الأصل أن العبادة هذه تدخل الجنة والمعصية تدخل النار لكن بعض الذين عندهم عبادات يغترون بها يهلكون وبعض الذين عندهم معاصي وقد يكون عندهم ندم انكسار ينجيه من الله وليست قاعدة أن الله ينجي كل عاصي لا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يغفر لنا ذنوبنا الله على